بسم الله الرحمن الرحيم الف لا من من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتننا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 ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولن نحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إِلَّا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله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 يائسون من رحمتي واولائك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا ان قال قتلوه او حرقوه فانجاهم الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون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 إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَىٰ مُدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا, فاستكبروا في الأرض وَمَا كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم ما مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين